فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا فَأَتَيْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ, مزجات فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَخْلَصَ لَنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي